بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي أي الأحبة في الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلامنا في هذه الحلقة ان شاء الله سبحانه وتعالى يكون عن عما أكرم الله عز وجل به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان مصدر الإخبار به هو رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه الذي حدث عن نفسه كما امره الله عز وجل بذلك لأن مصدر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إما أن يكون من القرآن وإما أن يكون من السنة بمعنى إذا أردنا أن نعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم فلسأل القرآن من هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه سيحدثنا سيحدثنا بأنه دخلق عظيم سيحدثنا بأنه النبي الأمي أنه المبعуд للعالمين أنه بشير ونذير وداعين إلى الله سبحانه وتعالى إلى آخره أو او نذهب إلى أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نفسه التي يخبر فيها فيقول في أنا كذا كما في هذا الحديث الذي بين أيدينا حيث يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إني عبد الله وخاتم النبيين وإن آدم لمجندل في طينته يعني أنه عبد الله قد تحدثنا في هذه الكلمة الدرس الماضي وخاتم النبيين ختم الله عز وجل به النبوات والرسالات لا نبي بعد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا كتاب بعد القرآن الكريم إذن فمن الذي سيتحمل المسؤولية بعد الرسول صلى الله عليه وسلم هم العلماء هم الذين سيريتون هذا الارث سيتحملون هذه المسؤولية ويبلغونها إلى الأجيال الآتية جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن وعيدة إبراهيم أي أنه صلى الله عليه وسلم كان عيدت إبراهيم عليه الصلاة والسلام حيث قال ربنا وابعت فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم فالنبي إبراهيم عليه الصلاه والسلام لما بن الكعبة دعا الله سبحانه وتعالى أن يبعث في, في ذريته أمة مسلمة وأن يبعث في هذه الأمي نبيا مسلما يدعو هذه الأمة إلى عبادة الله عز وجل ربنا وجعلنا مسلمين لك شكون إبراهيم وإسماعيل وهما يبنيان الكعبة ويدعوان بهذا الدعاء واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وهي هذه الأمة أمة محمدين صلى الله عليه وسلم ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك التواب الرحيم ربنا وابعت فيهم الضمير يعود على من؟ أمة مسلمة لك الضمير يعود على الأمة على أمة الرسول صلى الله عليه وسلم وابعت فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك انت العزيز الحكيم وبشارة عيسى عليه السلام تكلمنا بما يكفي في عيدة إبراهيم في الدرس السابق وتوقفنا عنده وبشارة عيسى عليه السلام معنى بشارة عيسى أن عيسى عليه الصلاة والسلام بشر قومه بمجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم باعتباره آخر الرسل وآخر الأنبياء الذين سيبعثوا من بعدهم محمد صلى الله عليه وسلم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 عيسى عليه الصلاة والسلام نبي ورسول ومما يدل على نبوته أنه مصدق بالتوراة مصدق مصدقا لما بين يديه من التوراة أيضا ومن دلائل نبوته أنه مصدق بمجيء محمد صلى الله عليه وسلم ومبشرا برسول ياتي من بعد يسمه احمد والحديث عن بشاره عيسى عليه الصلاة والسلام من باب الحديث عن آخر واحد بشر به وإلا فالأنبياء كلهم يبشرون ببئة رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنبياء كلهم يأخذ الله عز وجل منهم العهد والميتاق إذا جاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه الكتاب والحكمة أن يصدقوه أن يؤمنوا به أن ينصروه وإذا خذ الله متقنبينا لما اتيناكم من كتاب وحكمه ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم رسول مصدق لما معكم اي من شرط الرسول ان يصدق بالنبوات السابقه ان يصدق بالتوراه والانجيل والزبور وصحف ابراهيم وصحف موسى الى اخره واذا خذ الله متقنبينا لما اتيناكم من كتاب وحكمه كتاب وحكم كتاب سنه لما اتيناكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول الذي ياخذ معه هذه الكتاب والحكمه رسول مصدق لما بين يد... لما معكم لا تؤمنن به ولا تنصرنه أخذ الله عز وجل منهم العهد والميثاق ان يؤمنوا به وان ينصروه قال اقررتم وأخذتم على ذلك وميثق قالوا اقرنا يعني انهم اقروا بانه اذا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو عيسى بين ظهرانيهم وهم احياء ان يؤمنوا به ان يتبعوه بعد ان كانوا متبعين ومتبوعين يصبحون مدى تابعين ومتبعين لرسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم هدايه على منزلته صلى الله عليه وسلم بين الرسل انه اذا بعث ما يسعى أحدا مخالفته ما يسعى أحدا سواء كان نبيا أو غير نبي أن يخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين بل يجب عليه نصرته والإيمان به واتباعه هذا نبي فما بالك بغير الأنبياء وإذا خذ الله ميثاق النبيين لما اتيناكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنوا النبي ولتنصرنه واضح يعني ان الانبياء ملزمون باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم لو بعث في حياتهم لو بعث في ابانهم وزمانهم فماذا سيقول من ليس بنبي بعد ذلك فماذا سيقول اليهود والنصارى ومن لا يريد ان يؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي الا دخل النار والعياد يسمع به احد من الناس كيفما كان لونه أو جنسه أو أرقه أو ديانته أو فكره إلا ويجب عليه أن يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم ويؤمن به لأن الطرق كلها أو لأن الطرق كلها سدودة إلا طريق محمد صلى الله عليه وسلم إلا طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الموصل إلى رب العالمين فهو الموصل إلى الله سبحانه وتعالى بعد بعتة الرسول صلى الله عليه, وعلى عليه وسلم نعم وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال إن الله فضل محمدا صلى الله عليه وسلم على أهل السماء وعلى الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم هذا حبر الأمة ابن عباس رضي الله تعالى عنه وهو ترجمان القران دعاه النبي صلى الله عليه وسلم بالفقه في الدين الله مفقه في الدين وعلمه التاويل فكان رضي الله تعالى عنه مرجعا في فهم القرآن الكريم وفي دلالات القرآن الكريم لدرجة أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان يحضره مع كبار الصحابة في مجالسه أي في مجالس الشورى وفي مجالس التشاور وفي مجالس الأمور العظام باعتباره اميرا للمؤمنين يحضر معه في التشاور كبار الصحابة ولكنه يحضر مع كبار الصحابة عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما فتكلم الصحابة فيما بينهم وقالوا كيف يحضر هذا الولد الصغير ولنا من الأولاد مثله تحن عنا الأولاد علاش ما نحضرهم علاش يحضر عبد الله بن عباس وحده في هذا المجلس سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه علم بهذا الكلام الذي يدور فيما بين مشاوره ويعني وأقراني والصحابة وأقراني رضي الله تعالى كبار الصحابة فأدخل ذات يوم معهم ابن عباس وسألهم وقال لهم ما تقولون في قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورايت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا قالوا هذه بشاره لرسول الله صلى الله عليه وسلم انه اذا جاءه الفتح وجاءه النصر ودخلت الناس في دين الله افواجا فليحمد الله وليسبح وليفرح ولان هذه, هذه الامنيه وهذه هي مهمه الرساله فقال رضي الله تعالى عن ابن عباس وماذا تقول انت يا ابن عباس قال هذا نعي اجل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الصوره كتقول النبي صلى الله عليه وسلم انتهى أجلك كانها تنعى الرسول صلى الله عليه وسلم الى نفسه تقول له انتهى انتهى اجلك يعني قريب ان فرحه اذا وصلت هذه الامور جاء الفتح والنصر ودخل الناس في دين الله افواجا اجمع حان وقت الرحيل فقال له عمر ما أعلم منها إلا ما علمت أو ما رأيت منها إلا ما رايته كما قال رضي الله تعالى عنه بمعنى أن هذا هو المعنى الذي أبحث عنه وعمر ينظر إلى أصحابه مبينا لهم فضل ابن عباس بهذا الفهم لأن هذه الصوره طبعا لها المعنى الذي قاله الصحابه الكبار ولها هذا المعنى الذي قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. لها معنيان فهي فعلا بشارة بالفتح والنصر ودخول الناس في دين الله أفواجا وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لن يلتحق بالرفيق الأعلى حتى يبلغ رسالة ربه عز وجل ولكن في الوقت نفسه إذا فعل هذه الأمور وكانت هذه النتائج فإنه قد حان أجله وسيلتحق بالرفيق الأعلى فليسبح وليستغفر وليعد العدى للرحيل فالمعنيان صحيحاني ولكن هذا خفي وذاك ظاهرون فذهب كبار الصحابه مع ظاهر المعنى وذهب ابن عباس رضي الله تعالى عنه مع, مع خفي المعنى أو مع باطني المعنى او اسميه ما شئت على كل حال فالمعنيان صحيحاني ولكن ابن عباس يتفرد رضي الله تعالى عنه بقوله هو نعي اجل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الصحابي الجلي يقول إن الله فضل محمد صلى الله عليه وسلم على أهل السماء وعلى أهل الأرض وهذا التفضيل لم ينقله عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن أخده من فهمه للقرآن الكريم اقتبسه من القرآن الكريم ولذلك قالوا له فما فضله على أهل السماء والمراد بأهل السماء الملائكة قالوا له فما فضله على أهل السماء قال فضله على اهل السماء في قوله تعالى لاهل السماء ومن يقل منهم اني اله من دونه فذلك نجزيه جهنم ذلك نجزي وكذلك نجزي كذلك نجزي الظالمين وقال للنبي صلى الله عليه وسلم اننا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر الملائك كما نعرف عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمرون لا تصدر منهم المعصية ولكن جاءهم الوعيد على الفرض والتقدير إنهم قالوا إني إله من دون الله على الفرض والتقدير جاءهم تهديد فقال لهم القرآن الكريم ومن يقول منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم ذلك البالك الذي سيقول ولم يقول أحد من الملائكة هذا سيقول إني اله من دون الله سيديق الله عز وجل الله العذاب الأليم بمعنى من باب التهديد وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر أي على افتراض أن تكون هناك الذنوب لو افترضنا أن كانت لك ذنوب فقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر لو افترضنا أن الملائكة صدرت منهم زنوب لأذاقهم الله عز وجل العذاب الشديد فهذا هو فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الملائكة على أهل السماء كما هو معلوم فهو مرسل إليهم ولا يكون صلى الله عليه وسلم مرسلا إلى الملائكة إلا إذا كان افضل منهم لا يمكن أن يرسل المفضول إلى الفاضل أو الأفضل وإنما دائما يرسل الفاضل أو الأفضل إلى من هو إلى من هو دونه فهو صلى الله عليه وسلم مرسل إلى الجن والانس بالاتفاق ومرسل إلى الملائكة في بعض الأقوال في بعض أقوال العلماء قالوا فما فضله على الأنبياء منين تأخذ لنا فضله على الأنبياء قال قوله تعالى وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه وقال صل وقال لمحمد صلى الله عليه وسلم وما ارسلناك الا كافه للناس فالانبياء يبعثون في اقوامهم ويبعثون الى اممهم ويبعثون بألسنتهم والنبي صلى الله عليه وسلم بعث الى الاحمر والاسود بعث الى الناس كافه بشيرا ونذيرا مهما كانت لغاتهم مهما كانت ألسنتهم مهما كانت ألوانهم مهما كانت أعراقهم فهو مرسل إلى الناس كافة وهذا فضل عظيم أن يكون الإنسان مرصلا إلى عرق معين وأن يكون مرصلا إلى جميع الأعراق والأجناس هذا ده ده يعني فرق كبير وكبير وكبير وكبير جدا فهذا فضله صلى الله عليه وسلم على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وعن خالد بن معدان النفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله اخبرنا عن نفسك. هذا السؤال سؤال الصحابة مهم جدا. يقولون لرسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن نفسك من أنت؟ لأن الخبير بالرسول صلى الله عليه وسلم هو نفسه. هو الرسول صلى الله عليه وسلم الخبير بمن هو رسول الله صلى الله عليه وسلم هو نفسه ولذلك ساله الصحابة أخبرنا عن نفسك أعطينا أخبارك إيش هم يعرفونه يعرفون نسبه يعرفون صدقه يعرفون أمانته ولكنهم يريدون المزيد ولكنهم يريدون أمورا أخرى لم يكونوا على علم بها فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم أنا دعوة أبي إبراهيم يقصد الآية التي ذكرناها وابعث فيهم رسولا منهم وبشر بي عيسى وبشر بي عيسى أي أنا بشارة عيسى ومبشرا برسول ياتي من بدي اسمه إحمد ثالثة ورأت أمي حين حملت بي انه خرج منها نور أضاء له قصور بصرة من أرض الشام أي من العلامات ايضا الدالة على نبوته صلى الله عليه وسلم وصدقه ومكانته عند الله أنه في يوم ولادته خرج معه نور هذا النور أضاء ما بين الخافقين يعني أضاء سماء الجزيرة العرب حتى أضاءت به قصور بصرة الشام بصرة يعني مدينة في, في الشام هذا يدل على منزلته على أن تلك الليلة كما قال أبو سير رحمه الله ليلة غراء أي ليلة بيضاء بنور الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فالرسول صلى الله عليه وسلم نحن متفقون جميعا على أنه نور معنويا ولا نشك كذلك أنه أيضا نور مادي أن الله سبحانه وتعالى نوره نور جسده الشريف وبعث معه نورا ولم يكن لجسمه صلى الله عليه وسلم الشريف نور لما ينعكس على ذلك من نوره صلى الله عليه وعلى علي عليه وسلم. الأسود صلى الله عليه وسلم نورا أضاءت به قصور الشام والرابعة أي من بين الصفات الأخرى التي أخبر بها النبي صلى الله عليه نفسه أنه قال الصور بعث في بني بكر في بني سعد بن بكر والصوبعت في بني سعد بن بكر يعني عند حليمه السعديه رضي الله تعالى عنها وارضاها فبين انا مع اخي لي خلف بيوتنا اي خلف بيوتهم في ديار بني بني سعد فبين انا مع اخي لي خلف بيوتنا نرعى بهمنا لنا يعني يرعون شيئا من شياهن شياه قليله يعني اطفال صغار يرعونا بهمنا خمسة ستة ثلاثة جوج إلى آخر يعني بهمن شي حاجة قليلة ات رجلان عليهما ثياب بيض بينما هم كذلك نبي صلى الله عليه وسلم خارج بيوت حليمه السعديه مع الصبيان ومعهم بهم من الغنم قال فإذا بي رجلان عليهما ثياب بيض جوج الناس عليهم ثياب البيضاء فحذري ويقال أه وهو وجهه هذا قال لي نعم هو قال فاخذاني فغطاني وشق صدري وأخرج منه شيئا مثله العلقة وأفرغ فيه طسطا من الحكمة ثم ختم صدري فقمت كأنني أنظر إليهما رأي العين حاليا نشوف فيه بمعنى أن العملية وقعت في لمح البصر في وقت قليل شق صدره صلى الله عليه وسلم وهذا هو بيت القاصد يعني أن من آياته صلى الله عليه وسلم شق صدره ومن إكرام الله عز وجل شق صدره وتنقيته من حظ الشيطان ثم ملاءمة هذا الصدر الشريف في رمشة عين فقام صلى الله عليه وسلم منتقع اللون يعني تغير لونه بما رأى وشاهد لأنه ما كينش تخدير ما خدروش بشي يديروا العملية فهم قاموا بشق صدره صلى الله عليه وسلم واستخراج شيء سواد كالعلاقة منه وإفراغ تصن من الإيمان والحكمة فيه ثم لا أو يعني أمر الملك يده على ما فريق صدر الرسول صلى الله عليه وسلم فتلأمه واجتمع كأن لم ي... ليس به ليس به بأس. وقذ هذه العملية والأطفال الذين كانوا معه هربوا لما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يعني أخذ الملاكاني وفي رواية ثلاثة ملائكة لما أخذ الرسول صلى الله عليه وسلم وأجعوه هرب الأطفال ومن بينهم هذا الطفل الأخ له في الرضاعة ابن أبي كبشة. هرب مهرعا الى امه يخبرها بالذي حدث قال ان الاخ القرشي جاءه رجلان فاخذه وفعل به وفعل به فخرجت هي مسرعه من البيت لتنقذ الرسول صلى الله عليه وسلم مما هو فيه فاذا به قد وقف منتقع اللون بمعنى انتهت العمل بين وصول الطفل الى البيت وخروج حليمه السعديه الى الرسول صلى الله عليه وسلم انتهت مهمة الرسل عليهم الصلاة والسلام رسل الله الذين أرسلهم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لاستخراج هذه العلاقة من بطنه صلى الله عليه وسلم ولإفراغه تصني من الإيمان والحكمة فيه اختلف العلماء في كم شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم بين مقلين ومكتيرين فمنه من قال شق صدره صلى الله عليه وسلم مرة في ديار سعد في ديار ابن سعد بن بكر هي عندها حليمه سعدية وهو هذه القصه التي نحن بصددها ومنهم من قال كانت هذه وكانت اخرى عند بعثته وكانت اخرى عند الاسراء والمعراج ايضا عند الاسراء والمعراج شق صدره صلى الله عليه وسلم وغسل بماء زمزم وأفرغ فيه طسون من الايمان والحكمه وما الى ذلك ثم اورج به الى السماوات الى السماوات العلى والصحيح هو شق شق صدره صلى الله عليه وسلم في صغاره لما كان مسترضعا في بني سعد والروايه الاخرى فيها شيء من الضعف يعني لا يمكن الاعتماد عليها نعم قال ثلاثه رجال بتسط من ذهب مملوته سلجن فاخذاني فشق بطني قال في غير هذا الحديث من نحري إلى مراق صدري يعني شق صدر الرسول صلى الله عليه وسلم من نحره اي من هنا الى إيش؟ إلى مراق صدره اي الى المكان الرقيق في في في بطنه صلى الله عليه وعلى اله وسلم واحد الرواية الروايه من نحري الى عانتي اي الى عانته صلى الله عليه وعلى اله وسلم اي الى صورته فما تحت يعني ان هذا الشق كان شقا كبيرا ومع ذلك لامه الملائكة ولم يعد له اثر بعد ذلك فاستخرج منه علاقة سوداء اي مثل العلقة ذكر العلقة على سبيل على سبيل التشبيه شيئا كالعلقة فطرحها ثم غسل قلبي وبطني بذلك الثلج حتى انقياه يعني نقوم بطن الرسول صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث اخر ثم تناول أحدهما شيئا فإذا بخاتم في يده من نور أحد منهم في يده خاتم من نور يحار الناظر دونه النبي صلى الله عليه وسلم يصفر لنا ما, ما وقع بمعنى أنه لم يكن مخدرا لم يكن غائبا عما يحدث هو ينظر إلى العمليه وهي تتم ويصف صلى الله عليه وسلم الأمور التي دارت وكانت في ذلك المكان فختم به قلبي فامتلأ إيمانا وحكمة ذلك الخاتم يعني مرره, مرره على بطن النبي صلى الله عليه وسلم فالتأم واجتمع فيه أو امتلأ إيمانا وحكمة ثم أعاده مكانه، وأمر الآخر يده على مفرق صدري في التأم نعم وفي رواية أخرى أن جبريل قال جبريل عليه السلام قال قلب وكية يعني كيف تتكلم على قلبي الرسول صلى الله عليه وسلم ومعنى وكية شديد قلب النبي صلى الله عليه وسلم قلب شديد وشدته هي قوته التي ستحمل الوحي فقلب النبي صلى الله عليه وسلم قلب كبير ليس في حجمه ووزنه ولكنه قلب كبير في مسؤوليته وعلاقته بالله سبحانه وتعالى لانه طبعا سيتحمل الوحي سينزل عليه وحي السماء وسيكون هذا القلب لا ينام وسيكون هذا القلب يستقبل الوحي يقضتن ومنام ان عيني ثناء ان عيني ثناء ولا ينام قلبي فنبي صلى الله عليه وسلم اذا راى شيئا بقلبه فهو كأنه هو بعينه رآه بعينه نعم قلب النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام لأنه قلب النبي تبارك الله ما وحي بمكتسب ولا نبي على غيب بمتهم قلبه صلى الله عليه وسلم ليس بمتهم فيما ينزل عليه فيه عينان عيناني تبصيران في عينان تبصيران وإذا كنا نقرأ أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم نسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول رأيت النار ورأيت الجنة ورأيت قطفة يعني قطعة من عنب أو عنقودا من عنب فأردت أن اختطف منه لو أخذت لاكلت منه حتى كذا وكذا يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم مع الصحابة يرى ما لا يرى الصحابة رضي الله تعالى عنه يرى هو جلس معهم ولكنه يرى ما لا يرى الصحابة رضي الله تعالى ولا حديث في هذا الباب كثيرة ولذلك سئل النبي صلى الله عليه وسلم في بعض المرات يا رسول الله رأيتك أشحت بوجهك ورأيتك سرت ورأيتك فيقول عرض علي كذا وعرض علي كذا وعرض علي كذا فإذا عرض علي خير فريحا وإذا عرض علي الشر أشاح النبي صلى الله عليه وسلم بوجهه وأدنان سمعتان قال أحدهما لصاحبه زينه بعشرة من أمةه من جهود الملائكة قال واحد منهم الآخر زين هذا الرجل بوحد من أمةه فوزنه به فرجحه بمعنى هل في أمة النبي صلى الله عليه وسلم من يساويه أو يزنه لا ولذلك لما وزن بوحد من أمةه رجحه قال زينه بعشرة فوزنه بعشرة فرجحه قال زينه بمئة فوزنه بمئة فرجحهم معنى رجحهم غلبهم ثقلت الكفه التي فيها الرسول صلى الله عليه وسلم فقال له الاخر دعه فلو وزنته بجميعهم لرجحهم لو وزنته بامتي كلها لكان النبي صلى الله عليه وسلم هو هو الراجح لا هو الراجح ومن هنا تعلم المصطلح المطلق على ابراهيم عليه الصلاه والسلام إن ابراهيم كان امه ماشي كان أمة أي متعددة الأشخاص، وإنما كان أمة في إيمانه، كان أمة في قوته، كان أمة في توحيده، كان أمة في دعوته، كان أمة في صبره، كان أمة في تحمله وهكذا بحيث لو وزع لو, لو وزع الثقل الذي كان عليه على الناس يعني لا أثقل كواهي لا أتقل وهكذا كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كانت كان أمة وحده بحيث لو زنت به الأمة كلها لرجحها صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم قال في الحديث الآخر قال ثم ضموني إلى صدورهم يعني هاد الناس لجو وشقوا النبي صلى الله عليه وسلم واستخرجوا منه العلاقة وأفرغوا فيه تصطن من الإيمان والحكمة يعني ضموه في النهاية وقبلوا رأسه صلى الله عليه وسلم قال ضموني إلى صدورهم وقبدوا رأسي وما بين عيني ثم قالوا يا حبيب الله لم ترع يا حبيب الله وصفوه بأنه حبيب الله طبعا والرسول صلى الله عليه وسلم حبيب حبيب الله لم ترع بمعنى ما تخافش لا تخاف إنك لو تدري ما يراد بك من الخير لقرت عيناك لو تدري أي لو عرفت ما يراد بك من الخير لقرت عيناك لو تدري، قالوا له لو تدري لأن النبي صلى الله عليه وسلم لحد السعالم يدري والله سبحانه وتعالى يقول ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان لو كنت تدري ما يراد بك ما المراد منك وما المراد من هذه العملية عملية شق صدر وما المراد من غسل هذا القلب الوكيع هذا القلب الكبير هذا القلب الشديد القوي لو تعلم ما يراد بك لا قرت عيناك اي لذ فرحته وسرورته بذلك كل هذه الأمارات والارهاصات تضع معالم الطريق أمام الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلما حدث له شيء الا ويشير له بانه سيكون له شان عظيم وسيكون صلى الله عليه وسلم في مستقبل الايام له شان له شان عظيم وكذلك حتى الذين يقتربون منه يعني يلتمسون هذا هذا هذا الشأن ويلتمسون هذا الخير ويرغبون فيه فالسيده خديجه رضي الله تعالى عنها لما رأت مثل هذه الارهاصات لان هذه تسمى الارهاصات ما يحدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الامور الخارقه للعاده تنقسم الى قسمين ما كان قبل البعثه يسمى الارهاصات وما كان بعد البعثه يسمى المعجزات يعني الإرهاصات يعني إضاءات إشارات كأنها, كأنها تقول سيكون لهذا الشخص شأن عظيم بينما بعد البعتة تحولت هذه الارهاصات إلى معجزات لأن المعجز هو الشيء الذي يراد من ورائه التحدي للغير التحدي للغير فالمعجزات بعد البيئة تقول للعربي فعلوا كذا فاتوا بصوره من مثله فأتوا بعشر سوري كذا إن كنتم صادقين فيتحداهم القرآن الكريم ويتحداهم النبي صلى الله عليه وعلى وعليه وسلم فقامت هذه المعجزات مقام المتحدي, مقام المتحدي بينما قبل ذلك لم تكن تتحدى لأنه لم يقل بعد أنا رسول الله لم يقل بعد أنا رسول الله ولكنها تمهد ولكنها تقول للناس انتبهوا إن هذا الشخص سيكون له شأن عظيم فلما رأت السيدة خديجة هذه الإرهاصات وهذه الأمارات رغبت في الزواج من رسول الله صلى الله عليه وسلم وتزوجت به فعلا تزوجت بالرسول صلى الله عليه وسلم فعلا فأتم الله عز وجل لها رغبتها ومقصدها وأتم عليها سبحانه وتعالى نعماته بأن كانت أولى أو أولى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وأم أولاد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم والسند الأول للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فبشرها الله سبحانه وتعالى بواسطة جبريل وبواسطة رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيت في الجنة من قصب من قصب اللؤلؤ المجوف من قصب اللؤلؤ المجوف لا نصب فيه ولا صخب. لا نصب فيه ولا صخب. يبشرها جبريل في يوم كان النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء يتعبد فإذا بخديجة جاءت جاءته بالطعام يعني جاءت من مكه لغار حراء بطعام للرسول صلى الله عليه وسلم وتتحمل ذلك العناء وذلك الجبل العالي لكي تصعد اليه من اجل ان تبلغ لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الطعام وهذا الماء فسمع النبي صلى الله عليه وسلم بي انسان حركه انسان في الجبل فاطل عليها فقال خديجه يعني يسال هل انت خديجه قالت نعم جئت اليك يا رسول الله فقال لها ان جبريل قد بشرني ان الله سبحانه وتعالى بشرك ببيت من قصب المجوف من اللؤلؤ المجوف في الجنه لا صخب فيه ولا, ولا نصل وسلم عليها جبريل وقرأ عليها السلام من الله عز وجل قالت وعلى الله وعلى جبريل السلام وعلى الله السلام وعلى جبريل السلام فردت عليه هذه امرأة عظيمة جدا ما رات التاريخ كله امرأة كخديجة رضي الله تعالى عنها وأرضها كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع منهن خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها وآسية امرأة فرعون ومريم عليه السلام وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعني النساء الكمل النساء الكمل المرأة التي استطاعت أن تستشرف النبوة قبل خمسة عشر عاما هذا هو الاستبصار وهذه هي قراءات المستقبل اذا كان شي واحد يقرأ المستقبل هذه هي قراءه هذه هي قراءه المستقبل اش كيسميو دراسات المستقبلية هذه هي الدراسات المستقبليه بحيث استطاعت هذه المراه ان ترى النبوه على بعد 15 سنه من في المستقبل فلما جاءت النبوه لم تتردد في تأييد النبي صلى الله عليه وسلم لم تتردد في تصديقه لم تتردد في تاييده إذن هي صدقت وامنت وايدت وقالت له كلا والله لا يخزيك الله ابدا يعني ما تخافش النبي صلى الله عليه وسلم قال إني خشيت على نفسي لما نزل علي الوحي في غار حراء خشيت على نفسي قالت لها قالت له خديجه كلا والله لا يخزيك الله ابدا انك لا تحمل الكلا وتقري الضيف وتكسب المعدومه وتعين على نوائب الحق فمن كان يقوم بمثل هذه الامور لا يخاف من علم خديجه كل هذه المعاني من علمها ان الاخلاق الكريمه لا تاتي الا به بخير من علمها ان من كان يفعل مثل ما يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم لا يخاف فلنأخذ هذا الدرس العظيم عند السيده خديجة رضي الله تعالى عنها ولنستقم في سلوكنا ومعاملاتنا فإذا فعلنا ذلك فلا نخشى الله سبحانه وتعالى لا نخاف شيئا من هموم الدنيا وغمومها نعم فالمراد بسياقه هذه القصة أن ما يقع بعد ذلك تنبيه أما يقع قبل ذلك أي قبل البعثه تنبيه إلى أن هذا الرجل سيكون له شأن عظيم فاستفاد منه من استفاد كخديجة رضي الله تعالى عنها التي استفادت من الإرهاصات فأسرعت إلى التزوج من الرسول صلى الله عليه وسلم فأتم الله عز وجل عليها النعمة نعم وفي بقية هذا الحديث من قولهم ما أكرمك على الله إن الله معك وملائكته يعني أن الملائكة الذين شقوا صدر النبي صلى الله عليه وسلم بشروه في النهاية بعد أن قالوا له لو علمت أو لو, لو تدري ما يراد بك لقرت عيناك زادوا فقالوا له ما أكرمك على الله أي انت كريم على الله سبحانه وتعالى بمعنى أن الله عز وجل أكرمك ونزلك منزلة عالية إن الله معك وملائكته فالله سبحانه وتعالى معك ومعك ملائكته ومعك ملائكته لأنهم عرفوا أن الله سبحانه وتعالى يصلي عليه وملائكته إن الله وملائكته يصلون على النبي ولا يصلون عليه إلا وهم معه إلا وهم يحفظونه إن الله معك وملائكته نعم قال وفي حديث ابي في رواية أبي ذرين قال فما هو إلا أن ولا عني فكأنما ارى الامر معاينه يعني انه ما كان الا رمشه عين فولا عنه وتركاه قال فكان الامر راي العين يعني هل يشتي ما في شيء احتمال يكمشير مشي راي من الجن يك شيء حاجة اخرى الى اخره كل هذا يعني واضح بين واضح بين لأن ما يرى النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث يكون مثل فلقي الصبح بمعنى لا غبش فيه ولا شك فيه ولا ريب, ولا ريب فيه نعم اتى هنا الإمام القضي عياد رحمه الله تعالى بمجموعة من الأحاديث بعضها صحيح وبعضها فيه شيء من, من الضعف تتناول مكانة ومنزلة الرسولي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الله عز وجل له بذلك نختم هذا الباب هذا الفصل وندخل إلى فصل آخر الفصل الثاني في تفضيله صلى الله عليه وسلم بما تضمنته كرامة الإسراء من المناجات والرؤيا وإمامة الأنبياء والعروج به إلى سدرة المنتهى وما رأى من ايات ربه الكبرى إذن هذا الفصل الذي سيكون معنا إن شاء الله سبحانه وتعالى في الدرس المقبل بحول الله تعالى سنتناول فيه معجزة الإسراء والمعراج بمعنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسراء والمعراج لأن لما كنا في الباب الأول أي في حديث القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم أشرنا إلى هذا الأمر من خلال القرآن الكريم. ونحن الآن في الباب الثالث أي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه، سنرى ماذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسرائي والمعراج. وسيأتي الباب الرابع، أي باب المعجزات، وسنتحدث أيضا عن الإسرائي والمعراج من خلال الحديث عن المعجزات، أي عن صرد عن المعجزات التي أكرم الله عز وجل بها نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وهذه المعجزة معجزة الإسراء والمعراج معجزة كبيرة وعظيمة جدا ليست واحدة ولكن في طياتها معجزات فالإسراء معجزة والمعراج معجزة أخرى وما رأى النبي صلى الله عليه وسلم عند سدرة المنتهى معجزة أخرى وهكذا ذوالي سنرى إن شاء الله سبحانه وتعالى هذا مفصلا في الدرس المقبل بحول الله أسأل الله لنا ولكم التوفيق والتبات والتهيد الذي أيد به رسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلكل مؤمن نصيبه من الإسراء والمعراج وهو الصلاة عندما تكون في الصلاة فالصلاة معراج المؤمنين لأنهم يقبلون على الله ويجلسون في التشهد ويرددون التحيات لله، زكيات لله، الطيبات الصلوات لله أي الكلمات التي رددها النبي صلى الله عليه وسلم؟ عند سدرتي المنتهى خصنا نعرف هذا الشيء بشنا نعرف بأننا دائما في المعراج مع الله سبحانه وتعالى إذا كنا نصلي إذا كنا مستقبلين القبلة ونناجي ربنا سبحانه وتعالى وصل الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين